أما بعد بعد درس الأربعين من دروس شرح الشاطبيه ومع بداية باب فرش حروف صورة الألعاب قال الناظم رحمه الله تعالى وصحبة يسرة فتح ضم وراؤه بكسر وذكر لم يكن شاع والجلاء وفتنتهم بالرفع عن دين كامل وضارت بنا بالنصب شرف والصلاة قرأ حمزة الكسائي وشعبه بفتح الياء بدلا من ضمها وكثر الراء بدلا من فتحها في قوله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يصرف مبنيا للفاعل وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الراء من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه مبنيا للمفعول من يصرف قوله وذكر لم يكن شاع جلأ قرأ حمزة والكسائي بياء التذكير ثم لم يكن فتنتهم بالياء ثم لم يكن وقرأ غيرما رتاة التانيث ثم لم تكن قوله وفتنتهم بالرفع عن دين كامل اي قرأ حفص وابن كثير وابن عامر بالرفع ثم لم تكن فتنتهم وقرأ الباقون بالنص ثم لم تكن فتنتهم قوله وَبَا ربنا بالنصب شَرَّفَ وَالْصِلَةِ أي قرأ حمزة والكساية بنصب باء إلا أن قالوا والله ربنا بنصب الباء على اللداء إلا أن قالوا والله ربنا هكذا يقرأ حمزة والكساية ويقرأ البقول إلا أن قالوا والله ربنا بالجر نعت للفض الجلالة وماذا بقرأة في هذه الآية على النحو التالي أولاً قال حمزه والكسائي ثم لم يكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثانيا قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين بالتاميل والرفع اسم تكن فتنتهم في اثناتهم في بالرافة تقول اسم تكن إلا أن قالوا خبرها وجر الباء في والله ربنا نعم ثالثا قرأ نافع وأبو عمرو شعبة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا لاكن كنا مشركين فتنة بالنص على ما خبر تكن مقدم كما مر في نعم خبر تكن مقدم وجرب في لفظ الله ربنا نعم قال بعد ذلك نكذب نصب الرفع فاز عليمه وفي ونكون نسبه في كسبه علا الدار حفظ الله من اخرى بن عامل والاخره المرفوع بالخطب كلا وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف في يوسف عم ليطلع ويأتينا من اصل ولا يكذبونك الخفيف اتى رحبا وطابة أولا أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلا إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي الاعراف واقتربت كلا وبالغدوة الشامي بالضم ها هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلا وإن بفتح عن نصر وبعد كم نما يستدين صحبة ذكروا ولا سبيل برفع الخد ويقضي بضم ساكين مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون الباس وذكر مبجعا توفاه واستهواه حمزته منسلا مع خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجى تحولا قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسي ثقلا وحرفي رأى كلا أم مزن صحبة وفي همزه حسن وفي الرأي اجتلى بخلف وخلف فيهما مع مضمر نصيب وعلى عثمان في الكل قليلة، نكذب نصب الرفع فاز علمه، وفي ونكون انصبه في كسبه على. قرأ حمزة والك حمزة حفص، قرأ حمزة وحفص, وحفص بنص، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هكذا يقرأ حفص وحمزة. بنصب ولا نكذب ونصب ونكون بأن المضمرة بأن المضمارة بعد واو معية وقرأ ابن عامر لأنه قال وفي ونكون نصب في كسبي ولا قرأ ابن عامر برفع ولا نكذب ونصب ونكون وقرأ بياض القراء برفع الفعلين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون أفصل على كلمة نرد قال بعد ذلك ولدار حذف اللام الأخرى ابن عامر والآخرة المرفوعة بالخض وقيله قرأ ابن عامر بلام واحدة كما في مصحف الشام وحذف اللام الثانية في ولدار الآخرة يقرأ مضاف ومضاف مضافة مضفئه ولدار الآخرة خير للذين اتقوا هكذا يقرأ ابن عامر ويقرأ الباقون ولدار الآخرة بلا ميني لام الأولى لام الابتداء لام الابتداء وبعدها لام التعريف فهو في ولددار ورفع الأخيرة على الناصفة هكذا يقرأ باقي القراء ولددار الآخرة اللام الأولى لام الابتداء والثانية لام التعريف نعم قال بعد ذلك وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عم نيطلة قال نافع وابن عامر وحفص بتاء خطاب في افلا تعقلون الذي بعده قال نعلم بتاء خطاب افلا تعقلون هنا وفي سوره الاعراف التي هي تحت الانعام افلا تعقلون بعده والذين يمسكون لانه قال وعم على لا يعقلون وتحتها يعني في سوره الانعام والسوره التي تحتها وهي سوره الاعراف وقل في يوسف وقرعناه ابن عامر وعاصم في سوره يوسف وقل في يوسف العمّا ليطلأ أي قرأ نافع ابن عامر وعاصم في سورة يوسف أفلا تعقلون بتاء الخطاب الذي بعده حتى إذا استيأس الرسل في قريبا من نهاية السورة دا. وقرأ نافع ابن ذكوان موضع سورة ياسين أفلا تعقلون الذي بعده وما علمناه الشاعر لأنه قال وياسين من أصل فيقرأ نافع ابن ذكوان موضع سورة ياسين بالخطاب أفلا تعقلون الذي بعده وما علمناه الشعر وقرأ الباقون بياء الغيب في كل الموابع المذكورة قوله ولا يكذبونك الخفيف وثارحبا أي قرأ نافع والكسائي بسكون الكاف وتخفيف الذال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك هكذا يقرأ نافع والكسائي فإنهم لا يكذبونك من أكذب وقرأ الداخول فإنهم لا يكذبونك بفتح الكاب وتشجيد الذال من كذب. أريت في الاستفام عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل الجلب أي قرأ الكسائي بإسقاط الهمزة الواقع عين الفعل أي الثانية التي بعد الراء في لفظ أرأيته الذي يكون للماضي المبدوء بهمزة استفام كما جاء في نحو قل أرأيتم قل أرأيتكم أرأيت الذي ينهى أفرأيتم فيقرأ الكشا Fern Bab Iskaraikum الثانية هكذا قل أرأيتم قل أرأيتكم أريت الذي ينهى أفرأيتم إلى غير ذلك وقال وعن نافع نافع سهل أي قرأ نافع متسهيل الهمزة الثانية قل أرأيتم قل أرأيتكم أرأيت الذي ينهى أفرأيتم وكم مبدل جلا أي ورد عن ورش إبدال حرف مد يمد ست حركات فيقول لورش وجهان التسهيل قل أرايتم قل أرايتكم ارايت أو إبدال حرف مد يمد ست حركات هكذا قل أرايتم قل أرايتكم أرايت هكذا الوجه الثاني لورش قربات القراء بتحقيق الهمزة كل أرأيتكم كل أريتم أر كل أرأيتكم كل أريتم أرأيت الذي ينهى كما نقرأ لحفظ أما إذا لم يكن الفعل مبدوءا بهمزة السفام نحو وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيت ثم رأيت فلا خلاف فيه بين القراء في تحقيق الهمزة قال بعد ذلك إذا فتحت شدد للشام وهنا هنا فتحنا وفي العرافي واقتربت كلا قرأ ابن عامر الشام بتجديد التاء في لضب فتحت في قوله تعالى حتى حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج في سورة الأنبياء وفي لضب فتحنا عليهم أبواب كل شيء هنا في سورة الأنعاب وفي لضب لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض في سُورَةِ الْأَعْرَافِ وفي لض ففتحنا أَبْوَابَ السماء بماء منهمر في سُورَةِ القمر شدد التاء في هذه الألفان كلها ابن عامر وخطفها الباقون في المواضع الأربعة فاتفقوا على تخفيفها في لض ولو فتحنا عليهم بابا من السماء في سورة الحجر وفي قوله حتى إذا فتحنا عليهم في سورة المؤمنون وبالغدوة الشامي بتضمها هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلة قرى ابن عامر الشامي هنا في سورة العلعام ولا تطروا الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي بالغدوة بضم الغين وإسكان الدال ومفتوحة بالغدوة وفي سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي هكذا يقرأ ابن عامر في الموضعين وقرأ الباقون بالغداة والعشي بفتح الغين والدال وألف بعدها كما أقرأ لحص بالغداة والعشي في الموضعين لغير ابن عامل وإن بفتح العم نصرا وبعد كم نما قرأ نافع بفتح الهمزة في أنه من عمل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا من بجهالة أنه من عمل يفتح الهنزة نافع ويكسرها في فإنه غفور رحيم لأنه قال وبعد كم نما فاللي يفتح الأولى نافع وابن عامر وعاصم واللي يفتح الثانية ابن عامر وعاصم فقط فيكون نافع بفتح الأولى وكسر الثانية وابن عامر وعاصم بفتح الهنزة في الموضعين أنه من عمل منكم سوء بجهالة, من من بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم هكذا ابن عامر وعاصم وقرأ الباقون بكسر الهمزة في إنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم قوله يستبين صحبات ذكروا إلى سبيل برفع الخذ أي قرأ حمزة والكسائي وشعبة بياء التذكير في ولي تستبينه، وقرأ غيرون بتأنيث ولي تستبينه، وبناء قوله سبِيل برفع الخذ أي قرأ القراء السبعة إلا نافعًا برفع سبيله، وقرأ نافع بنصبة سبيله، والخلاصة قرأ نافع ولي تستبين سبيل المجرمين، ولي تستبين سبيل المجرمين. أي لتستوضح يا رسولنا سبيل المجرمين صلى الله عليه وسلم ثانيا قرأ حمزة والكسائي وشعبة وليستبين سبيل المجرمين وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص ولتستبين سبيل المجرمين وسبيل كلمة سبيل مؤنث مجازي لذلك جاء الفعل قبله مرة مذكرا ومرة مؤنثا نعم قوله ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسري شدد وأهمل نعم دون إلباس قرأ عاصم وابن كثير ونافع بضم القاف الساكنة وإهمال الصاد يعني لماذا يكون عليها نقطة إهمالها وتشديدها ورفعها هكذا يقص الحق, يقص الحق هكذا يقرأ عاصم وابن كثير ونافع من قص الحديث أو الأثر بمعنى تتبعه وقرأ يقول بقاف ساكنة وضاد منقوطة مكسورة مخففة يقو الحق من القضاء يقو الحق مأخوذ من القضاء قوله وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزته من سلة قرأ حمزة بألف التذكير قرأ حمزة بألف التذكير المقصورة ويميلها أمالة كبرى مضجعا يعني أمالة, أمالة كبرى بعد في قوله تعالى توفيه رسلنا توفيه رسلنا وكذلك في استهوته الشياطين يقراه حمزة استهويه الشياطين هذا ما لقوا وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة فيقرأ توفيه رسولنا استهويه الشياطين والباقون يقرأون توفته رسولنا استهوته الشياطين لتالي التأليف في الكلمتين لغير حمزة معا خفية في ضمي كسر شعبة لا وشعب بكسر الخاء في لف تدعوا له تضرعا وخفية هكذا يروي شعبة تدعوا له تضرعا وخفية بكسر الخاء هنا في سورة العاق وفي موضع في سورة الأعراف أدعوا ربكم تذرعون وخفية وقرأ يقول بالضم تدعوا له تضرعا وخفية أدعوا ربكم تذرعون وخفية أما الموضع الأخير في سورة الأعراف. تضرع وخيفة فلا خلاف فيه بأنه بكثل خاء وخيفة تضرع وخيفة أذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون جه في آخر سورة الأعراض كل القرآن له وخيفة قوله وأنجيت للكوفي أنجى أي قرأ الكوفيون لئن أنجانا من هذه بألف بعد الجيم لئن أنجانا وقرأ قرأ غيرهم لئن أنجيتنا بيأسا كنى بعدها تاء المخاطب وقد لفظ الناظم بالقراءتين قال وأنجيت للكوفي نعم. قل الله ينجيكم ثقل معهم هشام قرأ الكوفيون وهشام بفتح النون وتشجيل الجيم في قوله تعالى قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم الموضع الثاني وقرأ الباقول بسكون النون وتخفيف الجيم قل الله ينجيكم منها أهل سماء وابن ذكوان يقرؤون قل الله ينجيكم منها أما المولى الأول فيه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر فمتفق بين القراء السبعة جميعا على تجديده قل من ينجيكم الموضع الأول <تصفيق> قال وشامل ينسي أنك فقل قرأ ابن عامر فتح النون وتجديد السين فيه وإما ينسي أنك الشيطان وإما ينسينك الشيطان فلا تقع بعد اللكرة مع القوم الظالمين من نسى هكذا أقرأ بن عامر وقرأ الباقون بسكون النون وتخف السين وإما ينسينك الشيطان من أنسى نعم وحرف يراء كلا أم المزن صحبة وفي هذين حسن وفي الراء اجتلاء بخلف وخلف فيهما مع مضمّر المصيب وعن عثمان في الكل كللا أمال ابن ذكوان وحمزة والكسائي وشعب الراء والهمزة في لفظ راء حيثما ورد في القرآن الكريم نحو فلما جن عليه الليل رئي كوكبا مثال رئي نارا أو كان مقترنين أو كان اللفظ مقترنا بالضمير نحو رآها فلما رئيها تهتز أو رآه رئه وإذا رئيك بشرط أن يأتي بعده حرف متحرك نعم وأما بعده قال وفي همزه حسن أي أمل أبو عمرو الهمزة فقط مثلا رأيه توكبا رأيه نارا رأيه رأيك أبو عمرو يفتح الراء ويميل الهمز بشرط أن يكون بعدها حرف متحرك كذلك قوله وفي الراء يجتلى بخلف يفيد أن السوس له إمالة الراء والصحيح أن السوسي لا يقرأ بإمالة الراء بل له الفتح فقط ويميل مع شيخي الهمزة فقط قوله وخلف فيهما مع مضمر المصيب لا أي أمال ابن ذكوان بخلاف الراء والهمزة في لفظ راء المقتلن بضمير نحو رآها أو رآك أو رآه فله الفتح وله الإمالة هكذا رآها هذا الفتح رئها هذه الإمالة رآك أو رئيك رآه أو رئيه هكذا ابن ذكوان الإمالة بخلاف في لفظ راء المقترن بالضمير أما إذا تجرد من الضمير نحو رئك كوكبا من رأي نارا فإنه يميله قولا واحدا قوله وعن عثمان في الكل قللا يقلل عثمان ورش الراء والهمزة في لفظ رأى بشرط ان يكون بعدها متحرك سواء كان مقترنا بضمير او مجردا منه كالامثلة السابقة فيروي ورشع كذا فلما جن عليه الليل رئى كوكبا رئى كوكبا او رئى نارا او رئاها تهتز او واذا رئاك الذين كفروا حيثما جاء وطبعا له ثلاثة البدل ولكن يقللها قولا واحدا يقلل الرأ والهمزة قولا واحدا نعم وقوله وقبل السكون الراء امل فيه صفا يد بخلف وقلف في الهمز خلف يقي صلا وقف فيه كلولا ونحو رات راوا رايت بفتح الكل وقفا وموصلا وخفف نونا قبل في الله من له بخلف اتى والحذف لم يق اولا وفي درجات النون مع يوسف ثوى ووليت على الحرفان حرك مثقلا وسكن شفاء واقتده حذفها اي شفاء وبالتحريك بالكسل كفلاء ومد بخلف الماجة والكل واقف بإسكانه ينكو عبيرا ومندلاء وتدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا وبينكم ارفع في صفى نفر وجاء نقصر وفتح الكسل والرفع الملا وعنهم بنصب الليل واكسر بمستقر للقاف بمستقر للقاف حقا خرقوا ثقله جلا وضمان مع ياسين في ثمر شفاء ودارست حق مده ولقد حلا وحرك وسكن كافيا واكثر النهى حمى صوبه بالخلف در واوبلى وخاطب فيها يؤمنون كما فشى وصحبه كفء في الشريعه والصلى وكسر وفتح ضم في قبل الحمى ظهيرا وللكوفي في الكهف والصلى وقل كلمات دون ما الف ثوى وفي يونس والطول حامين ظلله قوله وقبل السكون الراء أمل في صفى يد أي أمال حمزة وشعب قولا واحدا الراء في لفظ راء الواقع قبل ساكن نحو راء القمر راء الشمس فيقرأ حمزة وشعب رئى القمر رئى الشمس رئى بفهمالة الراء وفتح الحمز رئى القمرة رئى الشمس حالة الوصح والخلاف المذكور للسوسي في قول الناظر آه آه وقبل السكون الراء عمل في صفى بخلف يعني يد بخلف للسوس بخلاف لا يقرأ به للسوسي بل له الفتح قولا واحدا قوله وقلف الهمز خلف يقي قيل إن السوس وشعب يميلان الهمز في لفظ رأى الواقع قبل سكون بخلاف وهذا شلاف لا يقرأ به والصحيح أنه يقرأ لهما بفتح الهمز نعم فلا يميل أحد الهمز الواقع قبل تاكن لح رأى الشمس رأى القمر بعده قال وقف فيه تلولا اي اذا وقفت على لفظ رأى الواقع قبل ساكن وفصلته عن الساكن فتقف لكل قارئ على اصل مذهبه المتقدم في لفظ رأى الواقع قبل متحرك في لحو راء كوكبا او رأى نارا فتميل الراء والهمزة ابن ذكوان وشعب وحمزة والكساء قولا واحدا وتقللهما لورش وتميل الهمزة لابي عمر نعم قوله ونحو رأت رأو رأيت بفتح الكل وقفا ونوصلا أي إذا اتصل بفعل رأى ساكن لا يفارقه في كل الحالات مثل راوا باسنا وإذا رأيت فلما رأته وإذا رأوك فلا إمالة فيه لأحد لا وصلا ولا وقفا لانه لا يوجد به ألف مقصورة مال نعم باقي الراء ليس لهم إمالة في لفراء كيف ما جاء وحيث ما جاء وخفف نولا قبل في الله من له بخلف الأتى والحذف لم يكن أولا قال ابن ذكوان ونافع قولا واحدا وهيشان بخلاف بتخفيف نول قال أتحاجوني في الله أتحاجوني وإذا خفف ابن ذكوان ونافع النول وهيشان بخلاف فلابد من مدد اللواء وقبلها مد حركتين طبيعي لا لها انتهى المد اللازم بتخفيف النول نعم وقرأ الباقون بتجديد النون أتحادوني في الله قوله وخفف نون قبل في الله يعني كانت أتحادوني الواقعة قبل في الله فيكون هشام له وجهان مثل مثل ذكوان ونافع بتخفيف النون مع مدل وو حركتين وواجه كباقة قراء بتجديد النون مع مدل وو قبلها ست حركات قوله والحذف لم يكن أولا أي على قراءة التخفيف تكون النون الثانية هي المحذوفة لأن النون الأولى على مترفع الفعل ولا تحذف إلا بناصب أو جازم فتكون نون الوقاية هي المحذوف وفي درجات النون مع يوسف ثوى قرأ الكوفيون بالتنوين في لغ نرفع درجات من نشاء في سورتي الأنعام ويوسف نرفع درجات من نشاء هكذا يقرأ الكوفيون بالتنوين وقرأ الباقون بدون تنوين نرفع درجات من نشاء على الإضافة في الموضعين قوله وَوَاللَّيْسَعَ الحَرْفَانِ حَرِّكْ مُثَقِّلَةْ وَسَكِّنْ شِفَاءً قرأ حمزة والكسائي بفتح اللام وتجديدها وإسكان الياء في لغة وَاللَّيْسَعَ بدل وَالْيَسَعَ يقرأ حمزة والكسائي وَاللَّيْسَعَ في صورتي الأنعام وصاد على أن عصله ليسع كضيغا ودخلت عليه أل التعريف ثم يضربت اللام في اللام فصارت الليسع هكذا يقرأ حمزة الكسائي في سورتي الأنعام وصال وقرأ الباقون بلام ساكنة خفيفة وفتح الياء واليسعاء في الموضعين على أنه منقول من فعل مضارئ قولوا واقتدع حذفها إيه شفاء قرأ حمزة الكسائي بحذف الهافي أولئك الذين هدى الله فبيهديهم, فبيهديهم اقتدقوا فبهديه مقتد قل في حالة الوصف اقتد قل نعم لحمزة والكساب وقرأ الباقولة بإثباتها ساكنه اقتده قل إلا أن ابن عامر قرأ بكسرها وصلا قال الناظم وبالتحريك بالكسر كفلا أي قرأ ابن عامر بكسرها وصلا من غير صلة فبهداه مقتده قل فبهداه مقتده قل هكذا يقرأ ابن عامر قوله ومد أو مد بخلف جاء وردع عن ابن ذاكوان وجه آخر وهو الصلة فيقول ابن ذاكوان في لفظ اقتده قل الصلة وتركها هكذا اقتده قل هكذا بدون سلة مثل شاب، ولا وجه آخر اقتده قل الصلة بمقدار حركتين كل هذا في حال الوصل والوجهان صحيحان إلا أن وجه ترك الصلة لم يكن من طريق النظم كما نبه عليه الإمام ابن الجزري في كتابه النشر وهذا الكلام نقلا من كتاب إرشاد المريد للشيخ الضباع رحمه الله قوله والكل واقف بإسكانه اي اتفق القراء السبع على اثبات الهاء ساكنه وقفا فبهداه نقط د وتدلا تخفون مع تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندله وينذر صندله قال ابن كثير وابو عمرو بياء الغيب هكذا يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا على إسناده للكفار مناسبا لقوله تعالى وما قدر الله حتى قدره وقرأ الباقون بتاء الخطاب في الكلمات الثلاث أي قل لهم ذلك تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا قوله وينذر صندلاء روا شعب بياء الغيب فيه ولتنذر أم القرى والضمير القر روا شعب بياء الغيب في قوله تعالى وَلِيُنذِرَ أي بلياء وَلِيُنذِرَ هكذا يروي ش والضمير للقرآن ولينذر أي القرآن وقرأ الباقون بتاء الخطاب ولتنذر أم القرى والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ومينكم ارفع في صف نفر قرأ حمزة وشعبة وابن كثير وابو عمر وابن عامر برفع النون في قوله تعالى لقد تقطع بينكم على أنه فاعل وقرأ نافع وحفص والكسائي المسكت عنهم بالنصب لقد تقطع بينكم على أنه ظرف لتقطع نعم بعدها قال وجعل الوكسر وفتح الكسر والرفة ثم وعنهم بنصب الليل أي قرأ الكفيون بفتح العين واللا من غير ألف فعلا ماضيا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا ونصب الليل على أنهم مفعول به هكذا أقرأ الكوفيون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وقرأ الباقون وهم أهل سماع ابن آمر قالوا الاصباح وجاعل الليل سكنا وجاعل الليل سكنت دال بعد الجيم وكسر العين ورفع اللام وجاعل وخب كلمه الليل مضافا اليه قوله واخر بمستقر القاف حقا أي قرأ ابن كثير وابو عمرو بكسر القاف في فمستقر ومستودع يقرأ لها فمستقر ومستودع اسم فاعل وقرا الباقون بفتح القاف فمستقر اسم مكان اي فلكم مكان مكان تستقرون فيه قوله خرقوا ثقلوه الجلاء قرأ نافة بتجريد الراء وخرقوا له بنين وبنات بغير علم للتكثير وخرقوا هكذا أقرأ نافة وقرأ الباقولة بالتخفيث وخرقوا بمعنى لاختلاق هذا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين